يا مكة بث الأنساما فضيوفك أهدوك وئاما ورياضك أهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى فاتسمت لرؤاك فتاة وامتنأت بنداك سلاما عابقة يا مكة أنت من ملأ روابيك خزاما فالعطر ورائي نفروه والنور أمامي منتشر غردنا فغردت الدنيا وبدت من حولي تزدهر فتياتي يا أمل الدنيا إني لهداكم انتظر يا مكة بثي الأنسى ما فضيوفك أهدوك وآخر ورياضك أهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى فابتسمت لرؤاك فتاة وامتلأت بنداك سلاما عابقة يا مكة أنت من ملأ روانا لو سألوا في حي شفانا عن صرح وافل شفاه لاجبت وقلت فتياتي يحملن وفاء ألقاه يا طهرا العنق أشرعتي ما ابتهجت مكة لولاه يا سفنا تبحر حاملة بشر المستقبل وسناء بشر المستقبل وسناء بشر المستقبل وسناء يا مكه مثى الأن فضيوفك اهدوك وآم وري اهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى فابتسمت لرؤاك فتاة وامتلأت بنداك سلاما عابقة يا مكة أنت من ملأ روابيك خزاما